بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخد الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس